الذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشر علاما وأظهر لي غميظات المعاني يقينا عن عندما كشفا للثمام خفري من سخاني ألا لله من تلك المدامة وفق القيد من بعد ابتقاني وأتحفني بأنواع الكرامة وشنا منني انا ورع وجه نبني الملاما والله في العلم والتقوى انجمني وفي الاخره الى دار المقوام على سبح النقام بين رامان أجبت له ولا قلبي عناني إلا ولا أهل الملها أعمال بأماني على الأعدى إلى يوم القيامة سلوني بلغة فني وشاني وقد أصبحت يا خلي ولغمان لديهم أنظرت تلك الغمامة وهم في السكر ما شهدوا لثاني وبينهم من المولى على ولا يخشون عباها نداما لهم الفائض الفائضات الامتنان مواهب أدراك فيها الإمام وسمعهم إلى دار الجناني وساقنا النبي أهل الزعاما عليه الله صلى كل آدي وآله ما سجع قبر الحماما